اي الشباب العاملين خير الكتائب اجمعين من شيدوا صرح الرشاد يرفعوا لله الدين الشباب العاملين خير الكتائب اجمعين من شيدوا صرح الرشاد يرفعوا لله الدين من قد ابهره الا الصلاه من, مصلحين لا من إلا المصلحين يعملون الغايه الا الصلاه على المصطفى قد أبوا إلا الصلاح فليتهم من مصلح لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين جعلنا بسلة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير قويم على غرابة جاءوا الملاك رسالة ميضاء من وحي الأمين وادعوا إلى السير القويم على غرار السالفين قصم الله المجد من ثق مجد الخارج ومشركه بذكرهم مدا على قسم <سؤال> لهم مجد اظهر فقام مجد الخالد ومشركا بذكرهم نددا على مر السنين قسم مجد اظهر فقام مجد الخالد بذكرهم نددا على مر السنين حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين من قد أموا إلا الصلاة من مصلحين لا يؤمنون لغاية إلا فنها المسلمين. قد أبوا إلا الصلاة فديتهم من مصلح لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلم ليومتي تجلو م ودرة الأرش المكين هذا الرداء من التكاسل والخمول ستفلرين بأمتي تاج الأمة ودرة الأرش المكين هذا الرداء من التكاسل والخمول ستفلرين لك كل عزم الشيوخ يا من جاء لهم ندي لا تجزئ أو تجزئ عزم الشبيبة دلع. إن كل عزم يا ساقي لنغم نديك لا تجزع او تياسي عزم لا يلي لا تجزع او تياسي عزم لا يلي لا تجزع او تياسي لا يلي حي الشباب حي الشباب حي الشباب يا ليت يا فخر من حمل المشاعل للمدافِ العالمين يا فتي تلّب شاد جند البعد نصب حال يا ليت يا فخر من حمل المشاعل للمدافِ العالمين سيروا إلى العيا إلى قرة عيون الحاسد والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين سيروا إلى العيا إلى قرة عيون الحاسد والله جل يمدكم بالعول والنصر المبين سيره إلى العلي إلى قرقرته للحاسدين والله جل مددكم بالعول والنصر المبين والله جل مددكم بالعول والنصر المبين والله جل مددكم بالعول والنصر المبين أي شباب أي شباب أي شباب بالعول شباب العاملين خير الكتاب بأجمعه من جيده صرح الرشاد اللي لله إلا من قد أبوا إلا الصلاة حديثهم من مصلحين لا يعملون لغاية كلاح المسلمين، حي الشباب العاملين، خير الكتاب بأجمعين، من شيدوا صرح مشاع.